عمر بالله <تصفيق> <تصفيق> إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابَ لا يسمعون فيها لغا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه فطار رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونِ مِنْهُ خِطَامًا <تصفيق> يوم يطوم اللوح والملائكة صفا لا يتكلم <تصفيق> ذلك اليوم الحق فمن شاء إنا إِنَّ أَمْظَانَكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ yam yeah, Allah Allah